Surah Al-Fatihah. ولو مليت الصبور قعد خيوط الفجور نسلي يا بالمظلم يا وطن شدو قبضت ولو مليت الصبور قعد خيوط الفجور قعد خيوط الفجور ولو مليت ولو مليت وين مثلك يا وطن في الدنيا وين يكفي بيكن دخن مولانا الحوشين وين مثلك يا وطن في الدنيا وين يكفي بيكن دخن مولانا الحوشين جنة الله على الارض تنزف حاني يحدك سمن وترابك في يمين يا وطن لا معجيب ترابك أغلى من الذهب يا وطن لا معجيب ترابك أغلى من الذهب غيره بترابك صفيد يا وطن شدة وقضيد غيره بترابك صفيد ولو ملت الصبور ولو ملت الصابر ولو ملت ولو ملت الصبور راحت خيوط الفجور اطلب النسخه الاصليه هي اسست احمد جكر العبودي تصبور وعد خيوط الفجر وعد خيوط ولو مليت ولو مليت تصبور يا عراق الفرج مفتاح الصبور الليل مهما يطول لا تخل يا عراق الفرج مفتاح الصبور لين ما احنا يطول لا تظل يدي يمر والله لازم ينبل ويطلع فجور على بيوتك لازم الفرحة تموت رجع الفرحة السلام اي جموع اليتامى ترجع الفرح بسلامه انشف دموع اليتامى كل الاحزان انتهت يا وطن شد وقضيت كل الاحزان انتهت يا وطن شد وقضيت هو لو ما لي ولو مليت الصبور قاعد خيوط الفجور انسى الايام المضاد يا وطن شدة وجضاد ولو مليت الصبور قاعد خيوط الفجور قاعد خيوط فين العذاب شنت حملت وعبرت كل الصعاب العذاب تجدد وانجبر باقي المساف اسود يرتشبك وترجع حشابه برقد ارغب عينك خافية ما بيك إلا العافية ارتاح وعيونك غفيت يا وقن شد وقضيت ارتاح وعيونك غفيت يا وقن شد وقضيت ولو مليتن صبر ولو مليتن صبر الصبر, طاعت خيوط الفجور منسي الايام المضاد يا وطن شد وكضاد ولو مليت الصبور طاعت خيوط الفجور طاعت خيوط الفجور ولو مليت ولو مليت الصبور لا ولا مثل ولا مات يا وطنك ولا مثل алQ比 nddi nddi nddi nddi nddi nddi nddi ufaysh refugees Big enough Labor אח ilfi niddi hatq wirddish Iridhihbarah akht bidh months Musa Bxam ولو مليت الصبور ولو مليت الصبور <تصفيق> كما عودناكم إبداعاتنا في الهندسة الصوتية سلوان ناصري وأحمد الزيدي الإشراف حسام الموالي بالصوت المنشد الحسيني الملة بسام الزيدي كانت الكلمات للشعر الحسينية المبدأ السيد نور الجابري شكرا لاختياركم النسخة الاصلية من مؤسسة أحمد شاكر العبودي